بسم الله الرحمن الرحيم طاهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ رأنا فَقَالَ فقال لأهلهم كثو إني أنست نار لعل لي آتيكم لعل بِقَبَسٍ أَوْ منها بقبس أو أجد على النال هدا فلما أتاه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 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا آمِنًا غَيْرَ سُوءٍ آيَةً آيَةٌ أُخْرَى لِنُنْزِلَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري كينسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا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 فَلَنَأَتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَن تَمْكَنَنَّ سُوَاءٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّ فِي الْعَوْلُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ ثُمْ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 قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون ولا أصلب في جذوع النخل أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 جنات عجل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 افلا يرون ان لا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري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 يوم يُفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما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 وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدْلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمان واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن